Hmm? No. No. هو لغوي كعسدين لشجاع وعرفي عام كذاب بما ذب وخاص كجوهر في معنى غير المعنى هذا مجاز لغوي كاسد للشجاع له هو اصله الاستعمال بمعنى Fahua وهو مجاز مجاز في اللغه لان اهل اللغه وضعوا هذا اللفظ للحيوان المفترس ثم للمشابهه بينهما والمشاركه في Uh Alhari Awuslafi Lahaiwani Mustari Swahoshaja Uttulakafi Al Rajulishuja. Bahada Majadun Lawhi Yani Ihua Majazun Biratibari Aloga. Ay Maulun Musta Fi Wairi Main al Ladi Wlahu Logatan. مجاز أحيانا يكون عرفيا عاما مجاز عرفي, عرفي عام وهو اللفظ الذي استعمله آخر العرف العام في معنى غير المعنى الذي وضعوه له كذا لما دب فمثلا في العرف إذا استعملت دابة Li Ghyri albahima Ghyri dabaatil arba Mimma yadibu ala arba Mis on, taab ala Vistu'amilat Fii annamla Aavistu'amilat Fii hayya Aavistu'amilat Fii taair Fai kunu hada mada Majazan Majazun Binnisbati Ma حقيقه بالنسبه الى اللغه لانه في ثم اهل العرف العام خصوه بما ذا بزوات القوائم الاربع وعند بعضهم وهو هو مخصوص بماذا بالفرس فعلى كل حال إذا استعمل لما يذب على الأرض غير ذوات القوائم الأربع فهو مجاز أي مجاز باعتبار العرف العام وإن كان حقيقة باعتبار اللغة وعرفي عام وخاص يعني أهيانا يكون مجاز مجازا عرفيا خاصا أي باعتبار العرف الخاص مجاز كجوهر لنفيس مثلا جوهر هو وهو في عرفي الفلاسفة والمتكلمين Mauluuun lima... Limaadah? Mauluuun lima wujuduhu leysa bitabii liwujudu vairi. Yine, mauluuun lafi mauluuun. Mithil zaid jauhar. Lownu zaid aral. Wa shakluhu aral. Wa mafiih min ala khlaaqi aral. Kedalika naumatu jismin hua aral. ليونته كذلك خشونته كذلك وإذا أخذنا ماء ساخنا فالماء جوهر وما فيه من السخونة عرض ففي عرفهم جوهر موضوع لماذا؟ لما هو موجود في غير موضوع أي وجوده ليس بطابع لوجود موضوعه ثم هذا هو المعنى الموضوع له وهو المعنى الحقيقي عند أهل هذا العرف أي عند آه أهل عرف المتكلمين والفلاصفة فهم إذا استعملوا جوهر بمعنى نفيس وقالوا هذا جوهر أي هذا شيء غال نفيس فيكون هذا مجازا عرفيا خاصا أي لفظ استعمله أهل عرف خاص في غير المعنى الذي وضعوه له لعلاقة بينهما وهو ماذا وهو أن الجوهر أغلى وأرفع شغنا وأعظم وأجل من العرض وشرعي وكذلك مجاز شرعي كصلاة الدعاء الصلاة لفظ سلام موضوعة في الشرع لماذا لهذه العبادة المخصوصة فاهل الشرع استعملوا صلاة بمعنى الدعاء للعلاقة بينهما وهو ماذا وهو ان الدعاء جزء من اجزاء هذه العبادة فبهذه العلاقة إذا استعملوا هذا اللفظ بمعنى الدعاء فنقول هو مجاز شرعي وإن كان حقيقة بالنسبة إلى المعنى اللغوي فيكون حقيقة بالنسبة إلى اللغة ويكون مجازا بالنسبة للشراء الشرع نعم كذلك دابة إذا استعمل لما دبأ كون هذا حقيقة بالنظر إلى اللغة ومجازا بالنظر إلى العرف العام نا. ثم ويعرف بصحتنا فيه ويعرف بصحتنا فيه عن من علامات المجاز ما هو أن يصحنا فيه, أن يصحنا فيه. An os on sem bandun aga navigu. Masmali m rezistusad, Anni emad jaa liit eben nimeltis mesele. Mina on väundh Dsistrihã. Anni mesele mail Copyel mesele, D beer işo oppi edzival, asl already pole peiselt. Wa ولكن إذا استعمل الحمار في الحيوان المخصوص لا نستطيع أن نقول أنه ليس بحمار كذلك إذا أطلقنا الأسد في الحيوان المصير لا نستطيع أن نقول أنه ليس بأسد وهكذا ها؟ مم. بما لا نقول ويعرف بصحة نفي الحقيقة عنه يعني نسمى الحقيقة متفعة وليس في نفس المرجاز أثبتنا أن فلان أسد فكرة ليس بالأسد زيد الأسد زيد ليس بالأسد يعني نستطيع أن نقول زيد الأسد باعتبار وزيد ليس بأسد باعتبار آخر فنوضح هذا الاتباع فلا يقول ان من علامات المجاز النفي صحه النفي هذا اللفظ عن شيء لا, لا. نق نقول, نقول, نقول الحقيقه لا يصح نفيه باعتبار ان لا يعني بافعال الرسول ان نستطيع ان نقول انه ليس بيصدق والرجل هل استطعنا قوله بياسد اي ليس بياسد العالم نستطعنا أن قوله لسبب البحر لا نستطيع ان نقول انه ليس ببهار الدرس هل نقول بمعنى مجازي المجاز استدل على هذا بعدم في القران كيف تفضل بسيت.. اعتمار اخري ليس المراد ليس <الحقيقة> البغط نقول انه ليس البحر المجاز نستطيع أن نقول إنه ليس ببحر أي باعتبار الحقيقة نعم فلا يلزم يعني ال أن الكذب لأن من استعمل البحر في العالم لا بد أن يعني يقيم قرينة دالة على مراده فإذا كانت فمع ملاعظة هذه القرينة يعرف أن المراد هو المعنى المجازي ولا يصحن فيه ولا يكون كذبا يعني شخص رأى رجلا شجاعا في يحمل بندقية وهو قال رأيت أسدا يحمل بندقية فيحمل بندقية هذه قرينة لأنه لا يقصد الحيوان المفترس ومع ملاحظة هذه القرينة لا كذب في هذا الكلام لأنه, لأنه يدل على أن مقصود القائل هو رجل شجاع وقد رأى رجلا شجاعا ليس بكاذب لا شكرا للمجاز يعني رأيت أسد نعمي بندقية يستطيع أن تقول أنه ليس بأسد أي ليس برجل شجاع هم هكذا يصور معنى صحة النبي فيقول مرة أنه رجل شجاع حتى يشبه الله ثم يقول ليس برجل شجاع شخص المتكلم قال أنه رأيت أسدا من يعني رجل شجاع وممدقيع فاعترض على المعترض وقال هذا ليس بأسد أي ليس برجل شجاع يعني النبي باعتبار ملل يعني يقول المجاز المعنى المجازي يطرق صح سلب اللفظ عنه باعتبار المعنى المجازي وهذا محال وإنما يجوز سلب اللفظ عنه باعتبار المعنى الحقيقي نا. وإلا كيف يقول رائد أسدًا يحمل منذقية أي رجل شجاع ثم يقول هو ليس برجل شجاع تعالى الكلام الكلامان نعم ثم ماذا قال وعرف بصحتنا فيه وتبعاد لغيره ما, من ما قال هذا لا لا أظن في صحتنا فيه ثم يقول باعتبار نعم أنا أقول يعني لما لم يقل المصنف بصحتنا فيه باعتبار الحقيقة نقول كلامه صحيح لا حاجة إلى باعتبار الحقيقة لا حاجة إلى تصريح به لأن حاصل كلامه ما هو أنه إذا أطلقنا لفظا على معنى مجازي نستطيع أن ننفي عنه وإذا أطلقنا على معنى باعتبار الحقيقة لا نستطيع أن ننفي عنه هذا وإلا واضح أن نفيوه باعتبار المعنى الحقيقي وتبادل غيره لولى القرينة وكذلك من علامات المجاز ما هو أن المتبادر من اللفظ غير ذلك المعنى مع عدم القرينة فمثلا يعني عصد الذي يتبادر منه إلى الذهن بدون قرينة هو الرجل الشجاع الحيوان ال ال ال ال المفترس يعني غير الرجل الشجاع ولا يتبادر إلا الرجل الشجاع إلا بقرينة يحمل منذقية ويقود جيشا أو يصلي أو في الحمام مثل هذا أو في سيارته وعدم وجوب اتراده وكذلك من علامات المجاز يعرف المجاز ماذا بعدم وجوب اتراده بأنه ليس بواجب ان اتراده اتراده ليس بواجب مثال ذلك واسأل القرية واسأل العير مثل هذا يعني هنا قرية مجاز عن ماذا عن فهنا القرية طرقت آه على أهل القرية لكن هذا ليس بمطرد وإنه لا يقال يسأل البصاط بمعنى يسأل أهل البصاط أي يسأل من يجلس في البصاط بهذا المعنى لا يقال يسأل البصاط أو يسأل الحصير لا يقال هكذا اما يعني اذا اطلق القريه على البيوت المجتمعه فكل بيوت كل طائفه من البيوت المجتمعه يقال لها قريه هذه قريه هذه قريه نعم اوكي <تصفيق> <تصفيق> والتزام تقييده وكذلك يعرف المجاز أيضا بالتزام تقييده يعني إذا كان اللفظ يترك على معنى بدون قيد وعلى معنى آخر لا يترك إلا مع قيد فهذا دليل أن المعنى الذي لا يترك عليه اللفظ إلا بقيد معنى مجازي مثلا جناح جناح يترك على جناح الطائر بدون أي قيد فنقول هذا جناح نقول جناح الغراب ونقول جناح فقط أيضا أما يعني الجانب لا يطلق عليه الجناح إلا بقيد مثل جناح الذل يعني لين الجانب وكذلك النار تطلق على النار الحقيقية بي بي بي مقيدا وغير مقيدا حتى يطلق عليه نار هذه نار لكن يعني أهوال أو عفات الحروب تطلق عليه نار لكن مع القيد أطف... آه... كلما أوقدوا نار نارا للحرب يطفاءها الله نار الحرب لغوائله... لغوائلها وعفاتها هذه القبائل هافات لا تدرق عليه نار إلا بقيد نار الحرب أما نار الحقيقية تدرق عليه نار مطلقة يذكر والتزام تقييده وتوقفه على مقابله وكذلك من يعرف المجاز أيضا بتوقف المجاز على مقابله أي إذا كان اللفظ لا يطلق على معنى إلا بمقابلة إلا إذا وقع هذا المعنى بجبار معنى الناخر وأما بدون هذه المقابلة والمشاكل اللفظية لا يطلق عليه إذا عرفنا أنه معنى مجازي نعم مثل, مثل قوله تعالى ومكره ومكر الله Ma sala'ahu allahu subhanahu wa ta'ala biha wilayil ladhina aradu kata la'isa alaihi salatu wasalam wa tazlili kaidihim utila'a alaihi maada makir vahada itila'u makiri alaihi innama itila'u ibi jibari وكذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم لذاك شخص الذي يريد الجهاد يخرج يريد أن يخرج للجهاد فأسأله أي والدك فقال ففيهما فجاهد فأطلق صلى الله عليه وسلم على تعهد البالدين والإحسان إليهما والقيام بخدمتهما أطلق عليه الجهاد مجازا لماذا دليل على أنه معنى مجازي للجهاد لأنه لا يطلق عليه لفظ الجهاد إلا في مقابلة الجهاد الجهاد بالمعنى الحقيقي نعم وكذلك قول الشاعر وقال اقترح شيء نجد لك طبخه فقلت طبخوا لي جبة وقميصا فهم كانوا يظنون أنه يريد طعاما يمكن يرضاوه بشيء من الطعام فقالوا اقترح شيئا يعني طلب ما بدالك نعم نجد لك طبخة فقال اطبخوا لي جببة و قميصة اطبخوا لي جببة و بدلا يقول خيطوا لي جببة و قال اطبخوا فاطلاق الطبخ على ماذا على, على مجاز والدليل عليه انه لا يطلق على عليه على الخياطه لفظ الطبخ الا بمقابله نعم ثم ويضافته الى غير قابل وإضافته إلى غير قابل وكذلك إسناد الشيء إلى ما لا يقبله مثل إسأل القرية أو إسأل العير أو محبتك جاءت بي سرتني رؤيتك مثل هذا مجاز ودليل عليه ما هو انه أن أن هذه الأمور وضيفت الى ما لا يقبلها فا يعني لا يمكن سؤال سؤال القريه بمعنى البيوت وهذا دليل على ان المراد بالقريه اهلها كذلك العير نعم وكذلك سرتني رؤيتك هذا مجاز ودليل عليه أنه لا يمكن يمكن السرور من الرؤية. رؤية لا تكون سارة بل الشخص يكون مسرورا عندها. وكذلك محبتك جاءت بي إليك. لا تجيء بشخص وهذا دليل على أنه مجاز عن المعنى جئت إليك لمحبتك نعم وكونه لا يؤكد وكذلك من علامات المجاز أن يكون لا يؤكد نعم فمثلاً يعني إذا وريد بزيد نفسه لا يقول نقول جاءني زيد نفسه وإذا أردنا أن الرسول زيد جاء أو خبره جاء أو اتصاله جاء فأنا لا نقول جاءني زيد نفسه وكذلك يعني إذا قلت قتل فلان فلان قتل لا يمكن أن يكون مراد بالقتل هنا هو الضرب الشديد إذا كان المراد هو الضرب الشديد لا يقال قتل قتله قتلا بل على قوله قتلا فإذا قيل قتله قتلا ثم لا يمكن أن نقول المراد بالقتل ليس المعنى الحقيقي بل هو الضرب الشديد المؤدي للقتل فمن معلامات المجاز أنه لا يؤكده فإذا كنت أردت به المعنى المجازي لا يؤكد. وإذا أردت فهذا دليل على أن المراد هو المعنى الحقيقي. فإن المؤكد الآن نحمله على المعنى المجازي. كلم الله موسى تكليما. هنا لا يمكن أن يكون مراد بكلم الله يعني غير الكلام الحقيقي. لأنه قال تكليما. وفي قول ولا يشتق منه، وكذلك من اراامات المجاز ما هو انه لا يستقى من هذا قول وهو قول ضعيف والجمهور يقولون لا مجاز ايضا يستقى منه فان النطق احيانا يقال حقيقه للنطق باللسان النطق معنى الدلالة يقال منه نطقت حاله الآن بكذا أو حاله ناطقة بكذا كذلك قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهداء أي استبدلوا استبدلوا وهو مجاز لأن الشراء الحقيقي هو مقابلة مال بمال هنا ضلال وهداء ليس بمالين وا استبدال احديهما بالاخر وطلق عليه لفظ الشراء مجازا ثم اشتق منه اشتروا فالجمهور يقولون هذا واذا ما توجيه قولهم توجيه قولهم ماذا ان عدم الاشتقاق علامة من علامات المجاز أحيانا فهذه علامة غير مضطردة يعني هي علامة لبعض المجازات فهم لا يمنعون اشتقاق من المجاز فليقولون بعض, المجاز بعض أنواع المجاز لا يشتق منه كما نقول يعني من علامات الهيوان النطق من, حيوان من علامات الهيوان النطق معناه ما هو أن النطق لا يوجد في غير الهيوان ولا يلزم منه يعني أن يوجد النطق في جميع أنواع الهيوانات بحيث يستدل يعني آه عدم النطق هو دليل لا أنه ليس بحيوان لا هذه علامة غير مطلدة علامة لبعض أنواع المجاز وهم يريدون بذلك كلمة الأمر فإن الأمر كلمة الأمر تطلق على ماذا؟ على القول المخصوص أي على القول الذي يطلب به الفعل على وجه الاستعلاء أو مطلقا وهذا القول مثل اذهب احضر هذا يقال له امر ويقال للشغن أيضا يعني امر فما امر فرعون بن رشيد يعني ما شغنه وإطلاق الأمر على الشغن هذا مجاز بعتبار أنه مأمور به والله وهو معنى مجازي هو الشغن هو معنى مجازي للأمر والقول المخصوص هو معنى حقيقي للأمر وإذا كان بمعنى القول المخصوص يشتق منه فيقال أمر يأمر أمر أمر أمر, أمر, أمر, أمر, أمر. كل هذا أما إذا كان من ال... بمعنى الشئين لا يشتق منه فلا يقال يعني أمر فلان يعني صار ذا شيء يأمر لا يقال فهذا هذا هم يريدون بهذه العلامه هذا اللفظ ماذا قال قام عميرا ليست مستقم من, من الأمر لا. لأن الأمر لا يشتق منه بالاتفاق لا يشتق منه ولكن بعضهم ظن أنهم يقولون أن هذه علامة مضطردة أي كل مجاز لا يشتق منه فاستشكلوا وقالوا كيف ألا يقال نطقت حالو فلان ألا يقال حالو فلان عطق كما نقول لأني عل... علمت نطق... ن... نطق الحال أي علمت ذلالتها وهكذا لكن هنا هل... يا بمعنى الشأن كذلك من كم على حقيقة لهذا التصل يعني يشير إلى أن الأمر بمعنى الشأن ليس يطلق المجازية في الأصل وإنما هو حقيقي أنه مصدر مكتسب من مادة الأخرى لكن لا, لا, لا ان ماذا كلامه في امرا او كلامه في امر طالب على امر امر فلان اوكي ساري اه ما مش كلام اشتريت الحجره ايه بيقول يعني هو ما اخذ بسديان اتخذ امرا امر فلان بي فليست امر فلان انت سلكت بل هي ميزه اخرى <تصفيق> <معنى> هم في مصر ليس كلامه في بل كلامه في اميره ليس كلامنا في اميره بل كلامنا امر امر يقال يعني بمعنى الشئ وهو مجاز كان بمعنى الشئ وهو مجاز بمعنى شئ اي كان يعني شئ فهو مجاز ان هذا معنى اخرى نعم ثم ماذا قلنا ثم ولا يستقل عندكم شيء ولا يشتق منه ثم عندي بالامل عين لكن قالوا في المطبوع من المتن وَلَا يُشْتَقُ مِنْهُ وَيُثَنَّا وَيُجْمَعُ هذا في أصل التحريف قالوا عدم الاشتقاط ينبغوا بلا ذنبعين هم هم كيف تبعاك إنما لا يفعل لا يشارك ومشارك لا لا يشارك إلى قولي لا يشارك إلى قولي لا يشارك نعم فإذن يعني ما في هو وَلَا يُشْتَقُ مِنْهُ وَيُثَنَّا وَيُجْمَعُ ويشترك. نعم هل يثنى ويجمع يعني فيه خلاف هل يثنى المجاز ويجمع فبعضهم قال لا يثنى ولا يجمع ليس بصحيح بل يثنى ويجمع إذا كان هناك بليذاني نقول هذاني هماران وإذا كان هناك بلداء نقول هؤلاء يحمر نعم ثم متعلق به ولا اشتق منه لا من <تصفيق> ويكون في مفرد ويسناد كذلك احيانا يوجد يكون المجاز في مفرد يعني في لفظ أحيانا يكون مجاز في سناد المجاز في مفرد هو ماذا لفظ نستعمل في غير معناه الحقيقي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى المراد إرادة المعنى الحقيقي فهذا مفرد مثل إطلاق القرية على أهلها ومثل إطلاق ناد يعني فليدعو نادية على أهل النادي مثل على الأصابع على الأنامل ومثل إطلاق اليتام لمن كان يتيما مثل إطلاق الخمر على العصير باعتبار أنه أن ما آله أن يكون خمرا وهكذا أحيانا يكون المجاز في سناد وهو الذي يقال له المجاز العقلي فهناك المجاز ليس في المسند ولا في المسند اليه بل في الاسناد مثل ان يقال ان عبث الربيع البقل نعم ربي انه نعضل لكثيرا من الناس يعني الاصنام أضللنا كثيرا مع أن الأسلام جمادات لا عقل لها ولا يتصور أن يوجد الضلال منها فالمعنى ما هو أنها لما كانت السببا للضلال وسند الضلال إليها مجازا من قبيل إثناد الفعل إلى سببه وكذلك اذا اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اليس ما زادهم الله ايمانا بسبب الايات المتلوه نعم وكذلك اذا قال صام نهار هولان صام لاز مجاز فيه نهار لاز مجاز فيه لكن المجاز هو ماذا في هذا الاسناد لأن الصوم ليس للنهار حقيقة ولفلان صائم ولكن بدلا أن يسند إلى الصائم يسند إلى ماذا؟ إلى الزمن الصوم مجازا كذلك جار النهر اشتعل الرأس شيبا الرأس هو الذي يشتعل أو شيب الرأس هو الذي يشتعل اشتعل الرأس فاوسند الاشتعال إلى الرأس اشتعال الاشتعال في اللوا اللوا مقصوره في النار محصور في النار اشتعال اما نطبق على كل يتم انتشر ليس للنار فقط والاشتعال يعني بمعنى اضاء واشرق اللوا قلنا اشتعل احصوا شعا خلص هنا مدارس قد الاشتعال شعر الرأسي اشتعل شعب الرأسي او اشتعل شعر الرأسي لا فكله يعني حقيقة يمكن ان يكون حقيقة لكن الرأس نفسه لا اشتعل بل مقصود هنا ما هو اشتعل الشعب في الرأسي akala ma karaha shaybu qad ammara husnuh thaylahi istiaalu majazan hatta yudalla ala hadhihi al mubalagha wa qawlana saal al ma'u fil wadi wa saal al wadi la yuqalu al wadi illa idha يسل فيه إلا مقدار يسير كالخيط وكذا نعم كذلك جن جنون فلان هذا مجاز لأن الجنون ليس هو الذي صار مجنونا بل الرجل هو الذي صار مجنونا لكن سند الفعل إلى مصدره مبالغة شعرة إلى أن جنونه صار مجنونا في ذاقله. جن جنون فلان. يعني في ذاقله مجنون. وهو جنونه. نعم. ثم ماذا قلنا ويسنا ويكون في مفرد ويسناد وفيه مامعا. وكذلك يوجد اللسناد في وقت واحد فيما ذا في المفرد واللسناد يميعا. نعم. مثلاً لو قال كائل أنبت الربيع البقل هذا المجاز فيه في الإسناد فقط أما أنبت بمعنى حقيقي والربيع بمعنى حقيقي لكن إذا قال أحيى الأرض شباب الزمان أحيى الأرض شباب الزمان الشباب المعنى الحقيقي للشباب ما هو مرحلة من مراهل, من مراهل الحيوان تكون فيه حرارته الغريزية مشبوبة اي متقدة هذه المرحلة هو الشباب كذلك أحيا بمعنى عطل حيات لكن المراد بأحيا هنا عمبتا مثل ذلك وسباب الزمان المراد بسباب الزمان هو الربيع واطلق على, شبيب على, على الربيع شباب الزمان مجازا واطلق على مدارا انبطا هي مجازا ففي كل من المسند والمسند إليه مجاز وهما مجازان مفردان ومع ذلك في اللسناد بينهما أيضا مجاز في سناد اللنباط الربيع هذا مجاز فالمجاز في اللسنادي شيء والمجاز المفرد شيء آخر ثم المراد بالمجاز المفرد يعني ليس مجاز هو مفرد أي غير مركب لا, لا يقصد هذا فالمقصود كل مجاز ليس في اللسنادي فهو مجاز مفرد أحيانا يكون في لفظ مفرد أحيانا يكون في جملة في كلام مثلا ان اطلاق على الانشاء اطلاق الانشاء على الخبر هذا ما هو هذا مجاز مفرد آخر في المجاز المفرد لان المجاز هناك ليس بالاسناد وين كان المجاز مركبا والله نعم مثلا رحمك الله رحمك الله هذا مجاز في الاسناد او مجاز مفرد هو مجاز مفرد Läan al-majadu huna leise fiilisnada. Läan al-majadu huna, huna huna fiilun ila ma yabaghi yusnada ila gairi hüa. La. Bail, al-majadu huna huna isti'amal hüada all-lafud fiilisnada. Läan al-rahimakallaha fiilisnada mauduun bi anna allaha rahimahu. Huna isti'amil ليرحمك الله بمعنى ليرحمك الله هذا مجاز وهو داخل في المجاز المفرد وكذلك العكس يعني كما في قول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده هذا امر موضوع للامر لكن المقصود هنا الاخبار اشاره لها, ان لا ان في النار Fardun. Aaliasa l'amru l'ujubi haqiqata. Ma utilaqa fieh l'amru, fahua wajib. Fardun. Kalehü kala, man kathab aaliyya mutaamidan, fatabu'uhu fiema qaadih hatmun wajib. Fardun. Läkulfa fieh. Fieh mada? Hada idem mufarat. Kedalika هل يفعله أو لا يفعله مرة تبدو له منافع فعله فاستعد ثم تبدو له مضار فعله فيحجئ أي بقلبه فأنت تقول له ما ليراك تقدم لجلمة أخر أخرى نا فماليه راك تقدم رجله مت هذا الكلام موضوع في من يتردد في ذا في الذهاب الى مكان معين أنت لعلم استعملته في من يتردد في فعل شيء فهذا مجاز في الاسناد ومجاز مفرد هو ايضا داخل في المجاز المفرد لأن مجاز هنا ليس في الاسناد اذا المجاز المفرد هو ماذا هو لفظ مفرد أو مركب استعمل في غير المعنى الذي يُضع له. وهو مقابل المجاز في الإسناد. نعم. ثم هذا قال. وفي فعل وكذلك يوجد المجاز في فعل. يوجد مجاز في فعل. إما باعتبار زمانه وإما باعتبار حدثه الماضي استعمل في المستقبل مثل أتا أمر الله المراد بأمر الله يوم القيامة وهو لم يأتي لكن لتحقق وقوعه وتيقنه حتى كأنه قد تم وقوعه وطلق عليه أثاء بمعنى يأتي فهذا مجاز في الفعل لكن هو اعتباري ماذا اعتبار الزمان؟ واتبعوا ما تطلو شياطين أي واتبعوا ما تلته شياطين لكن عبر عن الماضي بالمضارع الذي يدل على الحال لماذا؟ لإبراز ما وقع في الماضي كأنه يقع الآن وهم لا يفعلون ذلك إلا إذا كان هذا الذي وقع في الماضي يعني مما لا يزول عن الذهن إما لبشاعته وإما لهوله وإما لضرافته وهكذا نعم فتطلوب آنا ثلاث ذلك هذا كلهم وأهيانا يجري المجاز في الفعل باعتبار حدثه لا باعتبار زمانه فيقال يعني صليت لفلان أي دعوت له هنا صليت وأنا دعوت هنا هل المجاز في الزمان أو في الحدث في الحدث لأن الصلاة هو موضوع شرعا لماذا للعبادة المخصوصة وهنا استعملته في الدعاء كذلك نتقدر حال فلان يعني ذلت وهو مجاز في الفعل وكذلك اشتروا اه اه اه اشتروا الظلالة بالهدى كذلك من هذا القبيل ينقضون عهد الله النقض هو ماذا في الحبل فينقضون هنا استعملوا من معنا يبطلون لا. أو يخالفون فهذا الآن مجاز وفي مشتق وكذلك يوجد مجاز في المشتق ويقال فلان مقتول اي مضروب ضربا شديدا كذلك حاله نعتقه بكذا اي عله عليه نعم نعم Sallaitu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam Ida yani, Utaika ala sabiil syara' Ala urufi syara' Huba majasul no. Sallal rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ala qatla wuhidin yani, Ida'a lahum Huba majasul وكذلك يعني تناولوا من لحوم الغنم ولا تناولوا من تناولوا من لحوم اللي بالولاد هنا عند الجمهور تناولوا هذا مجاز شرعي بما لا عند ما نعم لا يكون دعاء خلي يكون قلنا وحرف وكذلك يكون المجاز في حرف حرف ولى لمعن ثم استعمل في معنى اخر له مناسبه بالمعنى الحقيقي فهذا الحرف ماذا يكون مجازا نعم اذكر قوله تعالى اولو سلبنكم في جذوع النخل يعني اليس معناه على جذوع النخل لانه لا يدخلهم داخلا الجذوع بل هو يسلبهم حيث هم يكونون على الجذوع ففي في الاصل موضوع لظرفيه هنا مجازا واستعمل في ماذا في الاستعلاء في الاستعلاء إشارة إلى أن هذا الاستعلاء استعلاء هؤلاء المصلوبين في الجذوع استعلاء كالظرفية يعني سيدخلهم إلى الجذوع قدر المستطاع حتى يعني يحاولوا أن يدخلوا فيها لا فهذا مجاز كذلك لا مولوعة للحقيقة وإذا في العاقبة فالتقطه وعال فراعون ليكون لهم عدوا وحسنا لأن لا موضوعة وهم لم يلتقطوه لذلك بل ليكون قرة عينهم فكان مآل ما للتقاط وعاقبته أن يكون لهم عدوا فهذا اللام هنا موضوعه للعاقبه واستعملت هنا مجازا موضوعه لتعليل واستعملت هنا مجازا للعاقبه وكذلك النفي اذا استعمل الاستفهام اذا استعمل في النفي نعم هل جاءكم احد بمعنى لم يجيكم احد وكذلك الاستفهام اذا استعمل في الامر فهل لانتمم ذهون بمعنى انتهوا هذا كله مجاز مجازا في الحرف حقيقه <تصفيق> في <تصفيق> التاليف فقط كيف في التاليف فقط لا مش هي مشتركه مما معانيها اثعري وهنا استعمل مجازا في العاقبه نظرا الى هذا المعنى لان العله مما تترتب على وَلَا عَقِبَةُ أيضًا تَتَرَطَّبُ أَلَى الْفَيْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنَّ الْفَاعِلَ يُرِيدُ الْإِلَّا وَالْعَقِبَ لَا يُرِيدُ هَا الْفَاعِلِ وَهُمَا مُتَشَابِهَانِ فِي تَرَطُبِهِمَا أَلَى الْفَيْلِ فنظراً إلى هذا المعنى لا. توجه بس ثم ويحتج به ولا يقاس عليه ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغتا وهما من عوارض الألفاظ وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا أعلم متجدد نعم ويحتج به يعني المجازل هو حجة نعم كما ان الحقيقه حجه كذلك المجاز ايضا حجه نعم لنا الحقيقه ما على المعنى كذلك المجاز ايضا يدل على المعنى فالمجاز حجه كما ان ابتدت بالمجاز قوله تعالى أولامستم النساء ما معنى أولامستم النساء جامعتم قالوا هذا ما أن الأولامستم موضوع حقيقة لماذا للملامسة وقت هنا مجازا في الجماع مع ذلك العلماء يستدلون بهذه الآية على ماذا على وجوب الغسل بالجماع نعم نعم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم علي الوضوء بعد بعد القيام او قرب القيام فاذا قمتم اذا ما انا من القيام اليس مجاز باعتبار الأول. لكوونه القيام معال هذا المريد. اطلق على ارادته القيام وهو مجاز مع ذلك علماء يستدلون بهذه الآياء على ماذا؟ على أركان الولوء. هل هو ذلك؟ لا. فالمجاز يحتاج به. وكذلك العام المقصوص. عند جمهور العلماء مجاز. لأن العام المعنى الحقيقي جميع الأفراد. وقد خرج منه بعضها وقي الباقي فهو مجاز. مع ذلك الراجح أنه حجة. أن العام المقصوصة حجة. وقد استدل بمثل هذه العمومات الصحابه نعم فماذا قال والعائق قاص عليه كذلك العائق قاص عليه لا يجري فيه القياس. هذا ما قدمنا يعني انه لا يجوز لنا استعمال المجاز الا بسماع أي سماع في النوع لا سماع في كل فرض نحن استعمل نستعمل المحل على الحال لورود صورة من, من هذا الاستعمال من العرب أليس ذلك؟ أو هل يجوز لنا أن نقول هم الآن عندما استعملوا الكل في الجزء أو الجزء في الكل فهذه فيك في أي علاقة؟ ها ام فثم نستعمل الله فضلا بهذا هذه اللع... بي... لا. <تصفيق> لا لكن يعني لا تبادر منه المعنى يسال البساط لا يسال منه معنا لعدم شهره هذا الاستعمال أسأل أسأل لا بس لكن سليل بساط بدا الجالس نعم نعم الواجب سماع ولا تستلزمه ويستلزم الحقيقه ولا تستلزمه يعني إذا كان هناك مجاز لا بد أن يكون هناك حقيقة لماذا؟ لأن المجاز هو استعمال اللفظ فيه معنى له علاقة بالمعنى الموضوع له فلا بد أن يوجد هناك معنى لو استعمل فيه اللفظ يكون حقيقة نعم ثم ولا تستلزم هو الحقيقة لا تستلزم المجاز يعني هناك كثير من الألفاظ تستعمل في معانيها التي وضعت لها ولا تستعمل في معنا آخر مجازا فالحقيقة لا تستلزم المجاز والمجاز تستلزم الحقيقة نعم وَلَفُضَاهُمَا حَقِيْقَتًا عُرْفًا مَجَازًا لُغَةً لَفُضَاهُمَا يعني لفظ الحقيقة لفظ المجاز حقيقة عرفية مجاز لغوي هذا ما قلنا الحقيقة من حق بمعنى ثبت أو حق بمعنى أثبت ليس ذلك فالحقيقة اللفظ الحقيقة المعنى الحقيقي له لغة المعنى الذي وضعت له لغة هو ماذا بمعنى الثابتة أو المثبتة ثم آهل العرف الخاص يعني اصطلاح علماء البيان ومن تبعهم يعني نقلوا هذا اللفظ من هذا المعنى إلى ماذا؟ إلى كلمة استعملت في المعنى الموضوع له أولاً فالحقيقة فاستعمال الحقيقة بهذا المعنى وهو اللفظ المستعمل في الموضوع له أولاً هذه ما هو حقيقة بالنسبة إلى العرف الخاص وهو مجاز من نسبته إلى, إلى اللغة لأنها لم توضع لهذا المعنى لغة ولكن نقل أهل العرف الخاص نقلوها من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الجديد فمثل هو كمثل الصلاة الصلاة لغة ندعاء ثم شرع نقلها إلى, إلى هذه العبادة فإذا استعملت الصلاة في, الصلاة في هذه العبادة تكون ماذا حقيقة شرعية ويكون مجازا لغبيا كذلك الحقيقة بمعنى اللفظ المستعمل في ما وضع له أولا هذه حقيقة بالنظر إلى عرف أهل البيان يعني بالنظر إلى العرف الخاص وهو معنى مجازي بالنسبة للغة لأن لأنه في اللغة لم يضع لهذا المعنى بل يعني هو موضوع بمعنى الثابتة والمثبتة نعم وكذلك كما قلنا في دعبا أيضا دعبا لغة كل ما يدب على ثم أهل العرف العام ليس أهل العرف الخاص ليس العلماء البلاغ فقط ولا علماء الوصول فقط قال يعني العوام والعلماء بجميع انواعهم هم يعني نقلوه دعبا الى ماذا الى دعات القوائم الاربع كذلك استعملت في دعات القوائم الاربع هو يعني حقيقه عرفيه لكن عرفيه عامه ومجاز لغوي كذلك حقيقه وكذلك مجاز مجاز لا نقول يعني مجاز ما ظرف مكان من جاز يجوز جاز بمعنى تعدى فمجاز معناه يعني هو التجوز يعني الانتقال ثم هذا المصدر ورد به ماذا الم... اسم الفاعل اسم المفعول إذن المجاز بمعنى اللفظ الجائز المندقل محله لصلي إلى محل آخر هذا هو معنى المجاز هو الذي المنتقل ثم استعمل في ماذا في اللفظ الذي استعمل في المعنى الثاني لعلاقة بالمعنى الأول فهذا المعنى الثاني إذا نظرنا إلى العرف القاس حقيقة وإذا نظرنا إلى اللغة فهو مجاز نعم وَلَفَ اللَّهُمَا حَقِيْقَةً يَنِي الْأَفْلُهُ بعض من كان يحضر لم يحضر اليوم صاحب كينكم ماذا يدير عند مكتب نعم وهما من عبارض للفاض والمجاز هو من عبارض للفاض يعني المجاز هو اللفظ هو الذي يقال له مجاز للمعنى ونقول إذا استعمل الأعصد في الرجل الشجاع نقول المجاز ما هو هذا اللفظ هو المجاز ليس المعنى بل معنى نقول معنى مجازي والمجاز هذا اللفظ والأحيان يستعمل في الرجل الشجاع نقول هذا اللفظ مجاس هذا اللفظ حقيقة لا نقول أن هذا المعنى حقيقة نعم ثم وهما من عبار ظل الفاض وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا علم متجدد نعم وليس منهما لفظ يعني لفظ وضع لمعنى ولكن لم يستعمل لا في هذا المعنى ولا في معنى آخر ففي هذه الحالة هل يقال لهذا اللفظ حقيقة لا لأنه لم يستعمل في المعنى الموضوع له ولا يقال له مجاز أيضا لأنه لم يستعمل في, في معنى قير المعنى الموضوع له ف لفظ قبل البعد الوضع قبل الاستعمال لا يوصف بانه حقيقة ولا بانه مجاز ليس منهما لفظ ليس من الحقيقة والمجاز لفظ قبل استعماله لفظ قبل استعماله ها <سؤال> <سؤال> <سؤال> ليس هناك لفظ هكذا وضع ولم يستعمل لكن لو فرضنا لفظا لا. ولا علم متجدد كذلك علم متجدد علم منقول ليس بما علم متجدد ما كان في أصله علم من بل هو موضوع لمعنى ثم ثم جعل علما هذا لا يقال انه مجاز لما ذا لانه اشترط في المجاز أن يكون الإطلاق على المعنى الثاني بسبب العلاقه بينه وبين المعنى الاول وعلم يعني احيانا توجد علاقه احيانا لا توجد وان وجدت العلاقه ايضا لا يكون هذا الاستعمال لأجل الله العاقة لذلك يعني لو زالت هذه العاقة لفظه يستعمل على شخص نعم أو مبارك مبارك فضل زيت ففظل في الاصل هو مصدر بمعنى زيادة ثم أجعله رجلاً ولو فرضنا أن هذا الرجل كثير الفضائل لا هل نقول أنه, أنه استعمل فيه مجازا لا لأن من يعني وضعه, وضعه لهذا الشخص مع قطعي نظري أن هذه الفضائل وإن كان يتفاعل وإن كان يتمنا لكن يعني وضع لها لذلك ولو زالت فضائله أو لم توجد فيه تلك الفضائل المتوقع المتمنى ألا يطلق إليه فضل؟ نعم كذلك مبارك وهكذا أما إذا لم يوجد هناك علاقة فالأمر واضح مثل جعفر جعفر في الأصل هو جدول الماء ثم جعل عالما للرجل فلا بينهما هذا ليس بما جاثب إلى إشكال لكن يعني المتلمح الصفة أي الذي و يدل على صفته من الاوصاف هل هو مجاز ليس بمجاز فيه خلاف الراجح انه ليس بمجاز لانه اشترط في المجاز ان يكون الاستعمال الثاني بسبب العلاقه بحيث لو لم توجد هذه العلاقه لما اطلق عليه مثل اطلاق الاسد على الرجل الشجاع الرجل الشجاع اذا زال عنه شجاع قال له اسد لا لكن هناك مقام اخر وهو ماذا استعمال العلم مجازا وهذا مقام اخر وهو ان الشخص اذا وضع شخص ما وضع له اسم ثم هذا هذا الشخص اشتهر بوصف من الاوصاف فيطلق هذا العلم على شخص اخر مجازا مثل حاتم هو في الأصل لذاك الرجل الطائي ثم لما اشتهر بالجود بحيث كل ما يخطر بالبال يخطر جوده يستعمل في شخص آخر حاتم فنقول فأيت اليوم حاتما هذا مجاز هذا مجاز في العمل ألم فهذا شيء آخر فأنت المقصود هو ماذا هنا مقصود يعني العلم الذي يستعمل في العالمية هل يكون مجازاً أو لا والثاني هو العلم هل يستعمل مجازاً بمعنى وصف من الأوصاف متجد معنى أما نقول الذي يعني مرتجل الذي من أول الأمر Radikisen 순este võitu еёa ja siis muadju. Ja see on علم هل هو هذا هو علمه او يعني قال ان هذا اسامه قبيلن ها علم لا ليس بمند حتى ولكن كما جرى في مصر نعم حتى ولو لا لا لا لا بل هو من قبيل المشترك يعني وضع هذا اللفظ بمعنى ذي بركة ووضع عالما لهذا الرجل المعين سواء كان فيه بركة أو لا لا لا ولو بحيث يعني إذا زالت هذه البركة يغير اسمه اذا حاصله المسميات بالعلل امم يعني التسميه وقعت بالعلل وعلل عدم الترابط يعني الا العله لو كانت العله هي العلاقه العله يزول مع الله هل تدرك هنا هل, هل يزول هذا العالم عنه إذا زالت عنه بركته لا نعم ثم قلنا فصل المجاز عاطع وليس بأغلب يعني المجازه موجود في اللغة وليس بموجود في اللغة قول الجمهور ما هو أنه موجود موجود في كلام العرب سواء قرآنا أو حديثا أو كلام الناس في كلام العربي يوجد مجاز. لكن لا نستطيع أن نقول المجاز أكثر من الحقيقة. بل الحقيقة أكثر. ولكن يوجد مجاز يوجد. نا. وقد خارف فيه بعض ال... بعضهم. ومنهم ابن جني. من المعتزلة. يبن جنني يقول المجاز وغلب كثير من الفاض يراود به المعنى المجازي للمعنى يقال رأيت زيداً وأنت له كليه لكن أنت لم Raaidu Zaidah maanaud raaidu baadu Zaid. Fafiihi mada? Isteamalul kul wa iradatul juzad. Kedalika antada kool, darabtu jismin li jismin bi'unfin. Adha huwa alvarbu. Faantah asa, يده أو رجله أو رأسه أو بطنه أو لهره ثم أنت تقول لربت زيدا أليس المراد في كلامك بالزيد بعض زيد جزء من أجزائه أليس فيه اطراق الكل على الجزء لأنك ما ضربته كله وإن كان هو وإن فرضنا تعلم كله لكن يعني الضرب هو الامساس امساس لم يقع الله على الباب فأكثر الألفاظ مجاز يقول ذلك وقصده بذلك أمرنا آخر وهو ماذا إنه معتزلي فيريد أن ينكر فعل الله تعالى خلق الله لأفعال العباد بناء لأن الله سبحانه تعالى يقبه في حقه خلق القبيه فختم الله هذا مجاز عندهم أضله الله هذا مجاز عندهم نعم ونحن نقول لا رأيت زيدان هذا حقيقة ضربت زيدان هذا حقيقة ليس مجاز لأن الحقيقة هو الذي يتبادر من اللفظ فإذا قيل ضربت زيدان لا يتبادر إلى ذهن أحد يعني أن, آآ آآ أن كل جزء من الجزائب لا Fõi tehtu on ja mõta suunnit. Siوا see on kesundityts, et hõrgabilud lõpe touspeks? No. Sümmi theibis aj�ing käsevilus järkki aastud on, kõh maate järkthea kreen pareiseid. Do- run asunnil lõpe suus. Öst Instantranean kannud maiste ei odma lõpe لا تعرف عن نماراتها التبادر وليست فيها التبادر التبادر لأولى القرينة التبادر لأولى القرينة معنى علامة المعنى الحقيقي الحقيقة الحقيقي هو المستعلم في موضع له ولم يوضع البعض ضربت زيدا المعنى الحقيقي هو تعلق الضرب به سواء تعلق بكله أو ببعضه فكلهما يعني عمر يتبادر منه كذلك رأيته المعنى الحقيقي تعلق الرؤية به عم من أن يتعلق بكله أو ببعضه فمثل هذا يعد مجازا <تصفيق> يمكن أن يكون النزيك ليس ببعض لكله ها ممكن أن نقول أن زيت زيت ليس موضوعا لكله بل لمطلقه ما مانا مطلقه كما يخضر زيتان يعني أي جد من جد من في تعرف بين الهاتف الادا وما من العالم رأيت زيتان لفظ رأيت زيتان هذا معنى الحقيقي له هو تعلق رؤية بزيد عما من أن يتعلق بكله أو ببعضه أما زيد فقط يضل على المعنى الحقيقي هو كله لا ثم وهو في الحديث والقرآن الحديث والقرآن و المجاز موجود في الحديث في القرآن لكن لا يحمل على المعنى المجازي إلا إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي لأن المعنى الحقيقي هو الظاهر فاللفظ ينبغي أن يحمل على الظاهر ولا يؤول لأن المعنى المجازي هو طيبين ولا يؤول اللفظ إلا بدليل على ذلك التدوير يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمرين الأمر الأول أن يكون هذا المعنى الذي يحمل عليه مما يصح إطلاق اللفظ عليه والثاني ما هو أن يوجد هناك دليل يدل على أنه هو المراد وليس المراد هو الظاهر وإلا اللفظ مضوعنا لا ظاهره نعم فإذا أعطى لفظ ينبغي أن نحمله على المعنى الحقيقي وفي كلام الشارع ينبغي أن على المعنى على ما هو حقيقة معنى حقيقي عند الشارع نعم ولا يحمل ولا خلاف ذلك إلا لذليل ثم وهو في الحديث والقرآن وليس فيه غير عالمين إلا عربي ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة نعم. وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ كَلَامٌ إِلَّا بِالْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَنَقْصٌ أَوْ لَا وهو في الحديث ثم قال وَلَيْسَ فِيهِ أَيْلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَرَبِي إِلَّا عَرَبِي يعني ليس في القرآن معرب غير علم فمعرب هو ماذا هو اللفظ الذي استعملته العرب في, في, في معنى موضع في لغة العجم كما قالوا في استبرق وكما قالوا في مشكات وكما قالوا في قصة نمعربة يعني ليس موضوعة ليس العرب وضعته لهذه المعاني بل يعني لغات النخرى وضعتها لهذه المعاني ثم العرب استعملوها في نفس المعاني في تلك المعاني وهي هل المعرب موجود في القرآن؟ بعضهم يقول ليس موجود من القران لماذا لانه لو استمل القران على على معرب لكان القران بعدة نصوص أنه عربي إذن لم يستمل على معرب والآخرون يقولون لا هو مستمل عليه لنظرا للواقع لأن المعرب موجود في القرآن فهم عجابوا عن دليل الأول بأن المراد بكونه عربيا يعني أن يكون عربيا لسلوب وهم يقولون إذا قيل عن كلام إنه عربي معناه أسلوبه عربي يعني قدم فيه الفعل ولا الفاعل والفاعل المفعول مضاف للمضاف إليه هكذا ولا ينافيه اجتماله كلمة أو كلمات اجتماله على كلمة أو كلمات عجمية الشرط في كونه قوله قوين كلاما عربيا ان يكون قد ركب كما تركب العرب كلامهم هذا هو. مع مع نعم انا لاحظت قله المعرب ها يعني شرط ان يكون الاسلوب عربيا مع ملاحظه قله المعرب الى اخره لا يوجد فيه اجتماع كلمه او كلمات. نعم والآخرون قالوا يعني هذا موجود يعني لا نسلم أن هذه التي أنتم تقولون إنها معربة هي معربة من دلكم على أنها العجم هم الذين وضعوها يمكن يكون العرب هم الذين وضعوها ثم هجرت العرب استعمالها والعجم سمعوا هذه الالفاظ من العرب وشحروها ولعرب هجروا استعمالها هذا لو لو سلمنا انها, انها هي عجميه العجم هم الذين يستعملونها في لم نجد في لغة من لغاتنا مشكات بمعنى الكوّة لا يوجد كيف يقولون أنها هندية؟ لذلك دوسوان مشكات المصابية ماذا؟ لذلك دوسوان مشكات المصابية نعم أولا الهندية القديمة بينما كانوا القرآن وتقدموا الأهل فضلان هم أخذوها نقلة لا دريته بس نياك يعني, يعني, يعني جهة. جهة لا يروف في ما يعني ما هو هل يعني او موضوعها اما بدايه الخط كانت هكذا صرفوا في ذلك شهد الخلياف في ذلك الله ان الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وعلماها ادم عليه والسلام يرقى العلم بها في قلبه فما قال غير عالم اشاره الى ان هذا الخلاف هو غير العلام اما الاعلام العجميه في القران قطعا مثل اسماء الانبياء هذه كلها كلها مما وضعه ما كان قومه معرباً أجم أرسلوا إلى العجم ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوها أن هذا كان للفظ معنى حقيقي و... ومعنى مجازي وأكثر استعماله في المعنى المجازي وقليلاً ما يستعمل في المعنى الحقيقي أيضاً ثم وردا هذا اللفظ فهل نحمله على مجاز راجح او حقيقه مرجوحه ونقول لولانا نح... ان نحمله على آ... مجاز راجح لا لرجحانه لا على الحقيقه المرجوحه آ... آ... لانه لانها وإن كانت هي الاصل لكن الان صارت مرجوحه نعم مثال ذلك ماذا أن يقول شخص أن يحريف شخص لا أشرب من هذا النهر فمن هنا للابتدائية ابتدائي للابتداء وهي ابتدائية فالمعنى الحقيقي له ماذا أن يضعف في النهر ويشرب كما تشرب البهيمة هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اي خذا شيء من الماء من النهر بكفيه أو بناء ثم يشرب هذا هو المعنى المجازي واخر استعماله اذا قيل شربت من النهر شربت من النهر هو المعنى الثاني للمعنى الاول ولكن ليس محجوز المعنى الاول ايضا ليس بمحجور wa al-salam ba'dhu as-safala wa al-ru'at wa al-khadama mimman laa murwata huwa Alhaqiqa liysadu mahajura لكن maanaan majazi Hual raja hu, hu, hu Faidu kala Kashaksun hada la Wallahi la ashrabu min haada Nahr Thumma وإذا استعمل فإذا كانت الحقيقة مهجورة فبالأولى المجازولة مثلا إذا قلنا لا آكل من هذه النخلة من هنا تبعيضية والمعنى الحقيقي ما هو آكل خشب النخلة والمعنى المجازي هو آكل من ثمارها وإذا قال والله لا آكل من هذه النخلة وما هو اكل من دياري ها هنث واذا كرم من خشبها لا يهنس ان الاكل من الخشب وان قال معنى حقيقيا ان هي مجورة لا احد يريد ذلك هل احد يريد اكل اكلتم من هذه النخلة انه اكل بعضها بعض خشبها نعم. وعرفنا أيضا ماذا أن الحقيقة إذا كانت هي هي الراجعة فهي لأمرين اولا هو حقيقة ثانيا هو راجح مثل كلمة عصد فإنه استعمل في الحيوان المفترس ويستعمل في الرجل الشجاع استعماله في الحيوان المفترس أكثر فبلا شك يحمل على ماذا هذا المعنى نعم no. وإذا تصابي أيضا يحمل على الحقيقة إذا أو كان الحقيقة أو لا فيحمل على الحقيقة وإذا كانت الحقيقة مهجورة أو قليلة الاستعمال فيحمل على المجازف نعم ثماذا ثم قلنا ولاو لم يندثم كلام ان الا بارتكاب مجاز زياده او نقص فنقصن او لا لو لم كلام يعني اذا رسم صح كلام الا بارتكاب مجاز زياده او نقص الا بارتكاب مجاز زياده يعني راي صاحب اللازم على انه مجاز زياده او حمل على انه مجاز ناقص فحمله على مجاز نقص أولى ما هو المجاز النقص وما هو مجاز الزيادة؟ مجاز الزيادة ما مثاله؟ ليسكا؟ ليسكا؟ ما هو زائد هنا؟ كاف زائد يعني لسامتره شيء ومجاز النقص مثلو؟ وسار القرية قلنا تجري من تحتها الأنهار يمكن أن يكون مجاذا مجاذا لغبيا مجاذا نقص وأن يكون مجاذا في الإسناد أليس ذلك إذا قلنا مجاذا مجاذا مفردا أو مجاذا لغبيا ويكون المراض بالأنهار الميار <تصفيق> نعم مياه وإذا قلنا إنه مجاز ناخصين يكون تقدير تجري من تحتها مياه الأنهار وإذا كان مجاز في اللسناد فيكون المعنى أن الجريان وإن لم يكن للمجاري لكنه سند إلى المجاري للأنهار مجازا فهكذا ويقول لولو لم ينتظم كلام ممنعك أن الله تسكين هذا مجاز والمعنى عند اصطلاح ويرى لمن تضلم كلام ان لا بالاستعابه مجاز زياده او مجازي نقص فحمله على مجاز نقص ما مثاله الشط ان الشرط الاجتهاد استكانه التركيبه في قيل وتصحيح الكلام على ما بتروازيات في كل واحد من الصمت في فقال، فقال، قال قال ان حوتم حيثا فانتم ما غير صحيح لأنه لأنهما لا تشتركان في حيضة واحدة. حيضة معنى هو حيضة واحدة. وهما لا تشتركان. فإما أن نحمله على مجاز زيادة بأن نقول حيضة هذه كلمة زائدة. فكانه قال إن حيضة فأنتما طالقان. فصار المعنى ما هو إذا حصل الحيض من كل منهما فقد وقع الطلاق عليهما جميعا او نعم اخذتها في الحي نعم اخذتها في الحي نعم وهذا على فها هذا نقول انه نعم انا كل تخدم تتقدم مجاز نقص, نقص مثل وسال القريه ومعنى إن هاوت ان ان هاضت كل واحدة منكم هيضه فان يكون ماذا أن الطلاق لا ك الا اذا فرغت كل واحده منكم من الحيض نعم في قال الثالث يطلقاني بحيظة من إحداؤنا قال من إحداؤنا لما تعذر وجود الفعلين هم لا وجب يرافته إلا إحداؤنا سوالي تعالى يخرج منكم المجل والمرجل وإلا ما يخرج من الحيظة فيكون المعنى ينحاضط ينحاضط كما يقول يخرج منهما لؤلؤ إن من أحدهم لؤلؤ فيهم يجازة هذا الثالث <تصفيق> <تصفيق> هذا مجاز النقص نعم طلب رجل قضى بخان من الانلاق والطلاق المعلق وعلى لا على محال له في حيضه ما وهو أن نحمله على مجازي نقص لأن النقص أكثر في كلام العرب من من الزيادة وجود زيادة ووجود نقص نقص كلمات أو كلمات أو جمل هذا كثير في لغة العرب واشربوا في قلوبهم العجل يعني واشربوا في قلوبهم عبا العجل نعم وكذلك يوسف ايها الصديق ارسلون وارسلون ثم قال يوسف ايها الصديق ان يرسلوه فتاهوا وقاروا فنقصوا اكثر ثم ثم ذا قلنا فنقصوا لا فصل الكنايه حقيقه ان في معناه اوريد لازم المعنى ومجاز الذي راد المعنى وعبر بالملزوم الا لازم والتائر حقيقه وهو لهم مستعمل في معناه مع التلويح بغيره نعم ان الكنايه هناك كناية كنايه كثيره في كلام الناس ليس ذلك مثلا لو قال قائل يعني زيد طبيل النجاد بمعنى أنه طبيل البدن فهذه كناية وهو إطلاق لفظ الملزوم وإرادة اللازم لأن طول النجاد أي حماية للسيف طول حماية للسيف ملزوم يلزمه طول البدن وكذلك كثير الرماد كثرة الرمادي ملزوم الزموه الكرم بواسطه بوسائط لا مباشره لانه يلزم كثرات كثرة الرمادي يلزم كثرة الطبخ ويلزم من كثرة الطبخ كثرته الاكل ويلزم منه كثرة الضيوف ويلزم من كثرة الضيوف كون الشخص كريما هكذا كذلك رفيع اليماد كنايته ماذا السياده ان السياده واحيان كذلك اذا قيل الكرم بين بردي ن الكرم بين بردي هو كنايه عن نسبته له وكذلك اذا قيل ان السماحه في قبته لربت عليه كنايه عن اثبات سماحته له هذه كنايه وكذلك اذا قلنا الشرف قد القى رحله في علي فلان يعني كنايه عن اثبات الشرف له. هم عفوا انا ثم هذه الكناية وهو الذي استعمال لفظ الملزومه يراها لازم كنايه كنايا هو حقيقة أو مجاز أو ليس بحقيقه ولا مجاز وهي اقوى بعضهم يقول احيانا يكون حقيقة واحيانا يكون مجازا فايذا افيدا قلت زيدون تبير النجاد وانت تريد أن له يعني نجادا طويلا وانه وانه بغنه طويل استعملت اللفظ في, في طول النجاد لا لكونه مقصودا بذات بل ان ينتقل من هو الى ماذا الى طوله لان الحقيقه ما هو لفظن واستعمل وض... في ما وضع له وهذا كذلك واستعمل فيما وضع له لكن لا ل... لا لا لقوي مقصودا بل لك... منه الى اللازم نعم واما اذا لم يرد به ذلك بل انت مباشر انت رت ماذا انه طويل البدن وكذلك أردت بكثير الرماد مباشرة الكرم ولم ترد أن الرماد كثر في فنائه وكذا فهذا ماذا يكون؟ مجازا كذلك بعض الكناية بحسب الاستعمار يمكن أن يكون حقيقة ويمكن أن يكون مجازا وبعضه لا يمكن إلا يكون مجازا ما كما في مثالنا هذا وهو ماذا ان الرحلاء ان ان شرف او ان المجد القى رحله في علي فلان يعني نزل في علي فلان وهذا لا يمكن ان يراد به حقيقته اذا هذه كنايه من قبيل بين طعبه إذا كان الشيء بين طعبه شخص على يكون هو متربسا به نا وكذلك إذا كانت هناك قبة دولبة على فلان والشيء داخل هذه القبة على يكون متربسا به لا. وبعضهم يقول وهو قول السكاكي وتبعه التلخيص وقرره الساعد ماذا أنه ليس بحقيقة القناية هو قسم آخر ليس بحقيقة ولا بمجاز أنه ليس بحقيقة لأنه لم يستعمل في المعنى الموضوع له. Wa laysa bi majaz annahu wa in istu'mila fil ma'na al akhir lakin qarinatuhu laysat bi mani'ah yushtarat fil majaz an takuna qarinatuhu mani'atan min iradat al ma'na al haqiqi fa idha lam yakun qarinatuhu mani'atan min ثويل النجاة في مقام المضحي أنت تقول ذلك. فأنت لا تريد به المعنى الحقيقي. فتريد سيادة والكرمة وطول البدن. وما القرينة هناك؟ قرينة أن يكون المقام مقام مضحي. وهل هذه القرينة تمنع أن يراث المعنى الحقيقي؟ لا، بخلاف المجازد. فإنه في المجازم مثلا يقال رأيت آسدا يرمي يرمي هذه قرينة منع تنيرادة المعنى الحقيقي وكذلك إذا قلت رأيت آسدا في الحمام أو يجعلون أصابعهم في هذا يجعلون أصابعهم في يعني يجعلون في آذانهم, آذانهم هذه قرينة منع نيرادة المعنى الحقيقي هذا هو المجازم القيانه ليست بمجاز لان هو لان قرينته ليست بماناه وليست بحقيقه لما ذا لانه لم يستعمل في المعنى الموضوع له وهو اسم ثالث ولها مجاز عقلي يعني سكان في اظن انها كلا اس ما لا مجاز عقلي سكاكي البقل هنا ام الربيع ليس المراض بالربيع هو الربيع الحقيقي بل هو المنبت الحقيقي بنستنتج كيف امم قلنا واستنجمنا عندنا دهون الا بشرط وجودها يعني قلنا مثلا اقل نشط رحنا نعيد هنا هذا له حقيقة كل المراد باستلذامه للحقيقة الاستسامه أن يوجد هناك معنى لو استعمل فيه لكان حقيقة أليس هناك لا ليس بالأس لأن المجاد هو في معنى آخر استعماله في معنى آخر هو يعني فرع وجود المعنى الحقيقي وليس بشرط أن يكون موجودا نا. ثم ماذا قلنا لكن آية الحقيقة نستعمل اللفظ في معنى هو وليد لأظم المعنى وَمَجَازٌ وَالْكِنَائِتُ مَجَازٌ لِلَمْ إِرَذِ الْمَعْنَى وَعُبِّرَ بِالْمَلْزُومِ عَنِ اللَّازِمِ وَالتَّعْرِيضُ حقيقةٌ وهو وَهُوَ لَفْضٌ في فِي مَعْنَاهُ مَعَا تَلْوِيحِ بِغَيْرِهِ يعني التعريض هو أن تستعمل اللفظ في معناه الحقيقي لكن يعني تريد وتومي إلى معنا آخر بجانم من جوانب اللفظ نعم مثلاً لشخص قذف شخصاً آخر تعريضاً فقال أمي ليست بزانية أي بخلاف أمك, أمك. نعم فهو قذف لأم المخاطب تعريضاً قلت ذلك نعم وكذلك يا قال قايلن لمظل اللي معتده مطل... آه... رب راغبين فيك او من يجد مثلكي تعريظ انه يريد انك ها وكذلك وكذلك مثلي, مثلي. قال, قال لها مثلي اسمهم لمثلك لتعريظ نعم no, تعالى وكذلك تعالى ان يقول لها الا تعرف مكانتي من هذا واحيانا يقال يعني اذهبي فتعرف وهو لم يودي فالمجلس الشخص نادا ف تعريضه قوله تعالى فاينا شركت لا يحبطن عملك Ma anna al-sirq muhaalu fi haqe nabi sallallahu ahele sallallahu ahele sallallahu. Vahada ta'riilun bi anna man waqa'a minhuhu shirk qad habi ta'amalu. Vahada ta'riil. Ta'riil maa huwa? Hul huwa majaz au haqiqa? Nakuul haqiqa. Lemaada? Lianna lafad عرضه وجانبه معناً آخر نعم وهذا حقي... هل يكون بهذا القدر هل يكون مجازاً لو كان مجازاً لكان قوله تعالى وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَغْفٍ وليس بمجاز وإن كان يومي بماذا بأن اللي ذا كل اللي ممنوع نعم تاريض حقيقة وهو لا مستعمل في معناه مع التلبية بغيره أقفه